قلوبا السمع والطاعة فإن كان فنجات وإن لا فعليكم الهلك فإن تولوا فإنما علي ما حملوا عليكم ما حملتم وانتطعوه تهتدو وما على الرسول إلا ذلغوا منه وإن تطعوه تطع الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدو أناقت الله على العداية التامة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية العظيمة جدا في جزئياتها مسائل ليست بالهيئة فيها المنطوق والمفهوم المنطوق ان تطعوا الله فإن تطيعوا الرسول فهذه الهداية كتبها الله لكم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فكل الهداية فيما أمر الله به فيما شرعه الله جل في العلاة لأنه يعلم ما كان وما يكون وما يقول لو كان كيف سيكون فالذي في صالحكم أن تعملوا به بأن تطيعوا هذا الرسول الذي جاء بالشرع القويم يهديكم من السواق المستقيم فيه رضا رب العالمين سبحانه جل في العلاة لذلك قال وإن تطيعوه تحتدوا فجعل من الهداية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمفهوم أن من الغواية بعصيان النبي صلى الله عليه وسلم بعدم هداية النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى أبي بكر كيف ضبط الأمر لعمر الخطاب عندما جاء وقاله وقال له لا أسمع الحق قال بله قال أليس على قال بله قال فلما نقط الدينية في ديننا ألم يخبرنا أننا سنأتي البيت وسنطوف به قال فرما نقط الدينية في ديننا قال لنظم غرزه انظر هنا لنظم وإن تطيعوه تهتدو ولذلك قال للمسلم من أطعاني تخرج جائنا من أعصاني بغض لذلك فإن صحة العمل متوقف على طاعته قال الله إلن في أولاد يا أيها الذين أمن أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يعني عدم طاعة الرسول وعدم تبطل الأعمال فانظر هنا الحد الفاصل بين بين الهداية والغواية وبين القبول والرد والرط كل هذا الغاط طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة منوطة بات با نبينا القائد من الله صلى الله عليه وسلم وان تطيعوه تهتدوا فهداه القلوب وهداه الابدان وهداه العقول والعلم لا يكون الا بطاعه النبي الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لما ياتي احد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بان عنده علم مشع من رابع علم دون دليل فقد اتقن الجهالات ولا يمكن ان يكون عالما بحال من الاحوال علما دون الدليل فقد اتقن الجهل فالحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم شوف الله تعالى خطا ان خطا عظيما قالوا انتم تضيعون تهتدون يعني هداياتكم لا تكون الا عن طاعتي هداياتكم لا تكون الا عن طاعتي الآن ننظر في في, في, في في حالكم وننظر في سنه النبي صلى فمن وفق اخذنا به ومن لم يوافق ومن لم يوافق من سنه النبي طرحناه قال إذا راى رجل يمشي على الماء او يطير في الهواء فعرض على كتاب الله فان وافق اخذنا به وان خالف لم نأكل. لم نأكل. هذا من تلعب الشيطان بي قالوا ان تطيعوا تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ الامين وما على الرسول الا البلاغ المبين وما الا طبعا كنا قلنا النفي والاثبات هذا حصر وقصر وما على الرسول إلا البلاغ المبين فلابد أن تعرف أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هو البلاغ البلاغ والبيان البلاغ والبيان. قال أن النبي صلى الله عليه ما على الرسول إلا البلاغ المبين هذا حاصر وكسر وهنا دلالة واضح جدا أنتما قلنا بأن المسألة حتى الثالثة في عوض العوض بالجاهل المسألة هي أنه لابد من المبني قال ما على الرسول إلا البلاغ المبين هذا أيضا في بواب الراضي بالجهس على أنه عليه البلاغ الذي فيه البيان وليس البلاغ وحده بيان فلابد من البيان ولذلك قال الله تعالى يا رسول بل بغ ما كنزل لكم ربك ولم تفعل فما بلوتها والله يعصمك من الناس قال تعالى وعد الله الذين أمانوا منكم وعملوا الصالحات مما يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكنن لهم دينهم الذي ابتضى لهم ويبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني بارش يكون بشيئا ومن كبروا عدائك فأولئك هم الفاسخون نعم قال وعد الله الذين أمانوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنه في الأرض يعني الله على وعد الذين أمنوا منكم وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا صالحة الوعد كان موجها لهؤلاء الذين أمنوا وعملوا صالحة ولا ترد قط إيمانا بدون عمل صالح كما قلنا لذلك بأنه لا يمكن أن يخلو الإيمان من عمل صالح ريمانه ديامق القلب لا يمنا وقلبه لابد ان يظهر وينضح على الجوارح لابد ان يظهر وينضح على الجوارح وهذا امر جلل لابد ان نكون ان نكون على فهم منه لانه هناك ارجاء جديد يقول بانه قد يصح الايمان بدون عمل قد يصح بدون عمل هذا لا صححا ولا يمكن لإيمان أن يرتكز في القلوب إلا أن يظهر على الجوائح القول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب مضغى إذا صرحت صرحت الجسد كله وإذا فسدت فسد جسده كله قال وعد الله الذين أمنوا منكم وعاملوا الصالحات إذا بد أن يضاف الوصف الإيمان وترجمة الإيمان الذي في الم... دکھا فأنت تعيش من الان امتغلت عايزيني يطلع على الصوت الحمد للتنكين فوعدهم الله دعالة بالعلم والتنكين وعليها لما أظهر الله عز وجل رسوله على جزيرة العرب وعلى أصلاحها وأمن ثم قبض الله نبيه فكانوا أمنينا كذلك في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان فتوقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا بالنعمة فأدخل الله عز وجل عليهم فغيروا فغير الله تعالى ما بهم اللهم اغفر لنا أبداعا إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قالوا لكم ايضا دعمه ان حتى يغيروا بيئ انفسهم نعم وقال ابو صالح ان عبد الله ان هذا الوعد وعده الله على امه محمد صلى الله عليه وسلم في التوراه والانجيل ودعم مقاتل أن كفار مكه لما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن العمره عام حديبيه قال المسلمون لو أن الله تعالى فتح علينا مكه فنزلت هذه الايه في قول وعد الله لأنهم أمنوا منكم وعملوا الصالحة لا يستخلفنهم يعني لا النهم يخلفون من قبلهم من قبلهم لا, لا, لا أجعلنهم يخلفون من سبقهم من قبلهم والمعنى أنه لا أرض الكفار من العرب والعجب فاجعلن هلوك مساستها وسكانها وعلى قول المقاتل من الأرض مكة قال تعالى لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقرأوا وكرعا عاصر كما استخلفا وهذا النصدين هو هم بني إسرائيل الذين قد فضلهم الله على العالمين وأهلك في بين عيونهم ينظرون وشفغ لهم وصدرهم ومكن لهم لكنهم كفروا بالله جلال فعلا فأتى اللهم الله يعني أشد دل الذلة عيشوا فيها حقارة وصلت عليهم أعداءهم فأبادوهم فيستخلف النوم لا يجعل من قبلهم وأن يلفوا الأرض ومن عليها كانت في فنهم في الارض كما الذين من قبلهم ولا لهم دينهم وهذا الدين الذي ارتضاه الله الذي فعله وهو الدين الذي اختار الله للامه الاسلاميه والدين الاسلامي يبقى هو دين الانبياء جميعا ان ديننا عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام نعم كما استغلب من قبلهم ولا يمثلن لهم دينهم الذي اختاره لهم ولا يبدل من باب خوفهم وقرأها أبو بكر وأبان وأعقوب وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا كانوا مظهومين كانوا مشردين كانوا على ضعف وخوف وهلعين وفزعين فأنقذهم الله جد في من أعدائهم وشد الوطأ على أعدائهم ومكن لهم قال يعبدونني لنهدي هذا الأصل إذا مكن لهم لابد أن تكون هذه المسألة إذا مكن لهم قالوا يعبدونني هذا الذي مكن